أن الكفار قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يعنون ما لهذا الذي يدعي أنه رسول وذلك كقول فرعون في موسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أي ما له يأكل الطعام كما نأكله فهو محتاج إلى الأكل كاحتياجنا إليه ويمشي في الأسواق أي لاحتياجه إلى البيع والشراء ليحصل بذلك قوته يعنون أنه لو كان رسولا من عند الله لكان ملكا من الملائكة لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى المشي في الأسواق والدعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس ويحتاج إلى المشي في الأسواق لقضاء حاجته منها لا يمكن أن يكون رسولا وأن الله لا يرسل إلا ملكا لا يحتاج للطعام ولا للمشي في الأسواق جاء موضحا في آيات كثيرة وجاء في آيات أيضا تكذيب الكفار في دعواهم هذه الباطلة فمن الآيات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنهم في هذه الآية قوله تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أَنْ قالوا أبعث الله بشرا الرسولا. وقوله تعالى عنهم: قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. الآية وقوله تعالى أبشر منا واحدا نتبعه الآية وقوله فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله الآية وقوله تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة وبين فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهم وأنهم من جملة البشر إلا أنه فضلهم بوحيه ورسالته وأنه لو أرسل للبشر ملكا لجعله رجلا وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم ملك الرسول لأن المرسل من جنس المرسل إليهم من ذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أي ولم نجعلهم ملائكة لأن كونهم رجالا وكونهم من أهل القرى صريح في أنهم ليسوا ملائكة وقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار إنه بشر وإنه رسول وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة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 وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه الآية وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله قالت رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الآية وقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا وقوله تعالى ويمشي في الأسواق جمع سوق وهي مؤنثة وقد تذكر والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته